قول بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله taw min يقاتلون في سبيل الله وَمَنْ أَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذي وذلك هو الفوز الْعَظِيمُ Oh وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وبشر ما كان للنبي وان ولو كانوا أليقوا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين وَمَا كَانَ استغفار إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّعْرُوفٍ وعدها إياه وعدها إياه فلما تبين له لله تبوأ من فلم إِنَّ إِبَاءَ هِمَاءٍ أَوْنٌ عَلِيمٌ قوما بعد إل هذاهم هذاهم حتى يبين. <تصفيق> إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما صدق الله العالم